لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون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 وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمْ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن, ومن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا وَكَمْ قَصََّّ مِنْ قَرْيةٍ كَانَتْ ظَالِمَةَو وَأَن شَأنام وَأَن شَأن بعدهَا قَوْمًا آخرين فَلَماا أَحَس بَأْسنَا إِذَاهُ مِنهَا يَرركُضُون لا تَرركُ ضُوَرجعُ إى مَا أُترْرِفْتُمْ فيِي وَمَسكِنِكُمْ لعلَّكُمْ لاعََّكُمْ تُسْألُون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 وَمَن عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشَرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أَمِ اتخذوا من دُونِهِ آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا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 وَجَعَنا فيِيهَا فِي جاج سُبُ لََّ عَهُم يَهتدون وَجَعَنَّ السَّم سَقُفًَا مَحفُظَ وَهُم عَنْ آياتِهَا معرضون وَهُوَ الذي خَلَقَ الَّلَ وََّهَارَ وَالشَّممسَ وَالْقَمرر كلُلّم فيِي فَلك يسبَحون وَماَا جَعلنا لِبَشَر مِنْ قَبَلِكَ الْخُلْدَ. أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم وَالْخَيْرِ والخير فتنه وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إ يَتَّقِذُونَكَ إللاا هزُوًا أَهَ الذي يَذكُرُ عَِهَتَكُمْ وَهُمْ وَهُمْ بذِكرِ الرحْمَانِهُم كَافِرون قُلِقَ إِ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 بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر فَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَل إِمَّ السَّدْهُم نَفحَةُم مِنْ عَذاابِ رَبِّكَ لَا قُولٌَّ يَا وَلَنَا لَا قُولَّ يَا وَلَناَاائِ كُن ظَالِمين وَنَبَعُ الْ المَوازينَ القِصطَل يَوْمِ القياامَةِ فَلَ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 وَلا قَدَ آتَن بُساَ وَهونَفُقَانَ وَضي أَ وَذكرَ لمَُّقين الذيينَ يَخْشَوونَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَهُم مِنَ السَّاعةِ مُشْفقُون وَهذاَا ذِكْرُ مُبارََكُ أَزَلناَا. أَفَأَتُمْ لَهُ مُكِرُون وَلَ قَدَ آتَيْنَا إبَرَهِ مَ رُشْدَهُ مِنْ قَبللُ وَكُابِهِ عَالِمم إِذْ قَالَ لِأَبهِ وَقَوْمِهِ مَا هذِهِ التَّمثِلَُّ أَنتُمْ لَهَا عَكِفُون قالَاوا وَجَدَنَا أَبَ أَنَا لَهَا عَابدين.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 وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لهم لَّعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا بَنَفَعَ لَهَا ذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأت به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم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 وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَافِلَهُ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا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 وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَاعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ استجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا رحمه من عندنا وذكرا للعابدين واسماعيل وادريس وذالكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا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 وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَعُون أَمْرَهُم بَيَْهُم كلُّ إليْنَ راجِعون فمَيْ يعمل مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُو مُؤمنِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِلسَعِ وَإَِّا لَ كَاتِبون وَحَرَم علىى قَرِيَةٍ أَهْلَنَهاَا أَهُم لا يَبجِعون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 بَلْ كُنْتُمْ ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَلا قَدَكَ تَبَنَا فيِي الزَّبور مِنْ بعدْدِ الذِكْرِ أن الأوْضيَلِثُعِبَادَ الصَّالِحون إ فيِي هذاَا لََلَ غَلِّقَْ مِن عَابدين وَماَا أَسَلَّكَ إا رَحْمَةً لل العالممين